سبع استمع إلى الحوار الآتي ثم اقرأه اليوم سنتحدث حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من يعرف أين ولد الرسول ولد في مكة ممتاز أحسنت يا عبد الحميد عفوا يا سيدي متى ولد الرسول من يعرف الجواب ولد في عام 571 ميلادي، وهو عام الفيل. أحسنت، من يعرف كيف عاش الرسول؟ عاش الرسول يتيماً، فقد مات أبوه عندما كانت أمه حاملا به، وماتت أمه وعمره ست سنوات، وعاش بعد ذلك عند جده عبد المطلب ثم عمه، أحسنت جوابك رائع من يعرف بماذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بالرعي والتجارة جيد يا حمزة جيد من يستطيع أن يتكلم عن صفات الرسول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشتهر بالتواضع وكان أحسن الناس أخلاقا وكان يحب الكبار والصغار يتكلم بهدوء يبتسم دائما كان جميلا جدا من يعرف ماذا كان اسم رسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الإسلام؟ اسمه محمد الأمين لأن أخلاقه كانت رائعة أحسنت يا مصطفى ويجب علينا أن نأخذ الرسول قدوة حسنة لنا ما معنى قدوة حسنة؟ يجب اتباع الرسول في كل إفعاله وأقواله وهذا يعني أن نفعل كل الأشياء التي كان الرسول يفعلها، فهي كلها جيدة. أحسنت يا عمر، ويجب علينا إحياء سنة الرسول. هذا واجب علينا يا سيدي. شكرا لكم يا ابنائي، وصلى الله على سيدنا محمد،